قول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع النج والتلقي اي تلقي الركبان وبيع حاضر لباد وبيعه على بيع اخيه والعينه هذه من انواع البيوع المحرمه المنهي عنها لما يترتب عليها من الفساد والغش والخديعه او الحيله الى الربا وهذا الباب تحت كتاب البيوع وتقدم لنا ان قلنا اننا نحن متعبدون بتصحيح البيع والشراء واجتناب الغش والخديعه والغرر والجهاله والربا كما نحن متعبدون لله بالصلاه والصيام والزكاة والحج وأنه يجب على المسلم أن يحذر البيوع الفاسدة والمحرمة كما يجب عليه أن يحرص على تصحيح صلاته وزكاته وصيامه وحجه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يقذف في جوفه اللقمة من الحرام لا تقبل له صلاة أربعون يوما لقمة يقذفها في جوفه من الحرام غش أو خديعة أو ربا أو شيء فيه جهالة أو غرر قد يحرم من قبول عمله فترة طويلة فالواجب على المسلم أن يهتم بمعاملته مع الناس كما يهتم بعبادته لله جل وعلا بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر القربات النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الامين مع الشهداء والصديقين او كما قال صلى الله عليه وسلم وحذر صلى الله عليه وسلم من الغش في المعامله بقوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا وفي رواية من غشنا فليس منا هذا وعيد شديد لمن تعاطى الغش في بيعه وشرائه وهذه الأنواع من البيوع النجش كما سيأتي هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها يزيد في السلعه وهو لا يريد الشراء اما قصد نفع البائع بترويج سلعته او قصد الاضرار بالمشتري لتكون السلعه عليه غاليه باكثر من ثمنها او قصد الاثنين والتلقي يعني يتلقى الركبان قبل أن يصلوا إلى البلد ليشتري منهم وربما سام سوما هازلا فيبيع عليه يظن أن القيمه هكذا وربما قال له لو دخلت السوق ما وجدت هذه السومة فيبيع عليه خشية أن يفوته هذا المشتري فإذا دخل السوق وجد الأسعار تختلف وفي هذا إضرار بالبايع وبيع الحاضر للباد لأن الغالب أن البادي يعني الذي جاء من بعيد يريد بيع سلعته الغالب أنه لا يستقصي الغالب أنه يبيعها حالا ليشتري بقيمتها ما يحتاج فالبادي ساكن البادية وليس المراد به ساكن البادية فقط وإنما القادم إلى البلد ببضاعة قادم البلد بمنتوج زراعي مثلا قادم إلى البلد بسم وأقط ونحو ذلك قادم للبلد بلباس ونحوه قادم للبلد باطعمه مثلا فالغالب أن القادم إلى البلد ما يستقصي القيمة بكاملها وإنما يبيع بما يتذسر ويشري بهذه القيمة ما يحتاج إليه وأهله على أنه على عجل ما يحب أن يتأخر لأن السلعة ربما إذا عرضت بحى تساوي عشرة مثلا ولو انتظر بها إلى المساء أو الغد ربما ساوت ثلاثة عشر و أربعة عشر و نحو ذلك والبادي غالبا أنه يبيع بما تيسر ينطلق وبيعه على بيع أخيه يأتي إلى الرجل الذي باع سلعة على آخر فيأتي إلى المشتري فيقول أنت اشتريت هذه السلعة بعشره أنا أعطيك أحسن منها بثمانية رد هذه السلعة على صاحبها وأنا أعطيك أحسن منها وكذا شراء على شراء كان يكون البائع باع سلعة بعشرة فيأتي إلى البائع ويقول رد هذه السلعة وأنا أدفع لك بها إثني عشر كيف تبيعها بعشرة وأنا أدفع لك بها إثني عشر ردها فيردها ليعقد معه هل بي على بيع أخي والشراء على شراءه والعينه والعينه وهي ان يبيع سلعه بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه ثمنا حالا وهذا بمثابه الحيله على الربا مثلا ان يبيع سلعه بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل من ذلك بثمن حاضر أم ولد زيد ابن أرقم رضي الله عنه باعت عليه غلاما لها بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشترت الغلام هذا بستمائة درهم نقدا فكأنها باعت عليه ثمانمائة مؤجلة بستمائة عطتها إياه حاضر هذا بيع العينة وهو محرم ومع الأسف هو دارج عند الناس بكثرة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الوقت الذي تكون فيها هذه العملة والبيع إذا تبايعتم بالعينة هذه العينة أن يبيع السلعة بثمن مؤجل مثلا سيارتك التي معك أنت تستعملها وأنت في حاجة إليها فيأتيك شخص آخر يريد مدينة على ما يقولون فتبيع عليه سيارتك هذه بألف مثلا أخذها بألف ثم تقول له تبيعها علي بثمانمائة حاضر فيقول نعم فيعطيك سيارتك وتعطيه ثمانمائة حاضر والحقيقة والواقع أنك بعت عليه ألف ريال إلى كذا وأعطيته بدله ثمان حاله حالة وهذا هو الحيلة إلى الربا فلذا نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع وحرمها لما يترتب عليها من الجهلة والغرر والغش والحيلة الى نعم وهي بيوع محرمه وهي اي هذه الانواع بيع النج والتلقي وبيع الحاضر للباد وبيعه على بيع اخيه وبيع العينه هي بيوع محرمه فليحذر المسلم ان يقع في البيوع المحرمه في سيارته في بيته في بضاعته في اثاث بيته ونحو ذلك يحذر وما من شيء محرم إلا وقد أحل الله لنا ما هو خير منه وأفضل أحل الله البيع وحرم الربا أحل الله الشراب الطيب وحرم الخمر أحل الله النكاح وحرم الزنا وهكذا كل شيء محرم وبجواره والحمد لله شيء حلال طيب نعم. وهي بيوع محرمه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لبادئ متفق عليه هذا الحديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما اصح الكتب المصنفه فهما اصح الكتب المصنفة التي صنفها البشر ولا يدخل في هذا كتاب الله جل وعلا فهو كلامه جل وعلا منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأصح الكتب التي ألفها البشر الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم كما روا هذا الحديث بعض اهل السنن يقول صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان يعني لا يخرج المرء يتلقى يتنطح يقابل الركبان يشتري منهم فيشتري منهم السلعة برخص يضرهم ثم يأتي بها للسوق ويتحكم باهل السوق وإنما داع الجانب هو الذي يجلب بضاعته ولا يبع بعضكم على بيع بعض يعني إذا باع أخوك المسلم بسلعة لا تأتي للمشتري وتخرب على البائع وتقول رد هذه السلعة وأنا بيع عليك بدلها أو تأتي إلى البائع وتقول رد هذه السلعة وأنا أشتريها منك بأكثر كلا هذا الامرين محرم ان تبيع على بيع اخيك او تشتري على شراء اخيك ولا تناجشوا النجح هو تحريك الشيء واغراؤه يعني كأنك تقف عند السلعة التي يزيد فيها المشترون وانت لا تريد شراء اذا قال هذا الذي يريد شراء بعشرة قلت مثلا اخذها بخمسة عشر فإذا قال بسبعة عشر قلت أنا أخذها بعشرين وهكذا حتى تغليها على المشتري وأنت لا نظر لك بالشراء هذا حرام عليك لأنك ضررت بأخيك المسلم ضررت البائع وضررت المشتري حتى وإن جاء بها على سبيل المساعدة والمعاونة للبايع فأنت أضررته أدخلت عليه ما ليس له ضررته بأن أدخلت عليه المال الحرام هذه السلعة مثلا المعتاد أنها بعشرة فحضر الناجش هذا وبدأ يزيد فيها والآخر له حاجة إليها ماسه. فكلما زدت زاد لانه في حاجه اليها وانت لست بحاجه اما اذا كنت انت بحاجه وهو بحاجه والاخر بحاجه وتزايدتم بالسلعه فهذا ليس فيه نج لانك تريد الشراء النج من لفظه ومعناه ان تحرك الشيء وانت لا تريده مثل تاتي الى طائر مثلا راكد مستقر تثيره وكلما وقف في مكان اشغلته وكلما مثلا هذه الصيدة كذلك تحركها من مكان الى مكان وانت لا تريد صيدها وانما تريد ان تتعبها ولا يبع حاضر لباد لان الغالب في البادي انه حريص على البيع في الحاضر وبسرعة لانه يريد القيمة ليشري بها حاجته ليذهب إلى أهله وربما يحضر الحاجة ضحا ويود أن ينصرف من السوق قبل الظهر فيبيعها ولو فيها نزول والنزول القليل لا يضر البائع وينفع المشتري يبيعها البادي مثلا بعشرة على المخيم ثم المقيم يأخذها معه اليوم ويعرضها غدا وبعد غد فتأتي له بأحد عشر أو باثني عشر هكذا يرزق الله الناس بعضهم من بعض نعم. ومعنى النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري ويقتدى به فهو ويقعد. حرام ويق... ليغتر به المشتري ويقتدي به. يقتدي به يعني يقول إن هذه السلعة تسوى كذا. لولا أنها تساوي كذا هذا يزيد فيها. هذا بيشتري وهو ماله رغبه رغبة في الشراء وإنما نج. فهو هذا الفعل يغرر بالمشتري ويغلي عليه السلعة. نعم. فهو حرام. لأنه خداع خداع للمشتري وتغرير به نعم والشراء صحيح الشراء صحيح يعني البيع الصفه هذه محرمة والنجش محرم لكن رجل اشترى سلعة وحصل فيها شيء من النجش مثلا هل السلعة محرمة على المشتري والبيع فاسد والسلعة ما كأنها في ملك المشتري وإنما هي في ملك الاول البائع يعني من تقلت إلى المشتري تقال صحيح لا السلعة تم بيعها والبيع صحيح إن شاء الله لكن الناجش اثم والذي اشترى السلعة بزيادة لا يخلو إن كانت الزيادة معقولة بتقلب الأسواق فلا بأس فالبيع صحيح ولا خيار له، وإن كانت السلعة قيمتها هذه غير معقولة فيها زيادة غير معقولة باهظة مثلا تزيد عن ثلث القيمة مثلا فللمشتري الخيار إما أن ينقص في الثمن البائع أو يردها عليه مثلا فهو بالخيار. لأنه غرر به وزيادة الفاحشة قررها بعض العلماء رحمهم الله قال إذا كانت بقدر الثلث فاكثر يعني سلعه اشتراها مثلا تساوي عشرة اشتراها بأربعة عشر مثلا هذا زيادة فاحشة وإذا كانت تساوي عشرة واشتراها بأحد عشر فصاحب الحاجة يزيد مثل هذه الزيادة اشتراها باثني عشر هذا ليس فيه تغرير وان كان فيها زيادة لكنها ليست فاحشة اما اشتراها بثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر وهي لا تساوي الا عشرة هذه الزيادة فاحشة مذرة بالمشتري فللمشتري الخيار وعنه انه باطل لان النهي يقتضي الفساد والأولى أصح،, والأولى أصح لأن النهي عاد إلى غير العاقد فلم يؤثر فيه في المسألة رواية تانية عن الإحوام المحمد رحمه الله البيع صحيح وهذا هو المذهب رواية أخرى أن البيع فاسد وش معنى هذا وش الفرق بينهما نعم الفرق بينهما إذا قلنا البيع صحيح نقول البيع صحيح وللمشتر الخيار بعدما ينتبه ويفكر وينظر القيم في السوق هو بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء ردها لأنهم قشوه بهذا النشي القول الثاني أن البيع فاسد قالوا فيه نهي والنهي يقتضي الفساد ما معنى الفساد نقول السلعة من انتقلت الى المشتري انتقال صحيح ليست في ملك المشتري السلعه هي في الحقيقه إلى الان للبايع وما عرض عليها من شيء فهو على حساب البايع لان انتقالها للمشتري غير صحيح القول الاول ان انتقالها للمشتري صحيح لكن جعلنا له الخيار الأولون قالوا البيع صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمشتري الخيار والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح الآخرون قالوا البيع غير صحيح لما قالوا لأنه ورد فيه النهي والنهي يقتضي الفساد نقول لا ليست هذه قاعدة مطريدة فالنهي يقتضي المنع والتحريم ولا يجوز لكن البيع صحيح لأنه ربما يكون المرء في حاجة إلى السلعة وراضيها ولو نجش فيها مثلا نعم وللمشتري القيار إن غبنا, غبنا يخرج, يخرج عن العادة سواء كان بمواطاه من البائع او لم يكن لانه غبن للتغرير بالعاقد فاثبت الخيار كتلقي الركبان والبيع صحيح وللمشتري الخيار ان غبن غبنا فاحشا سواء كان بمواطاه من البائع يوجد جهله مثلا في السوق واحد يكون عنده ابل او غنم او لباس او نوعا ما يريد ان يدخله في السوق عامه ثم ياتي الى اربعه خمسه من جيرانه واصحابه ويقول افزعوا لنا احضروا بيعنا هم ليس لهم غرض في الشراء بس يحضرون فزعه مساعده للبايع فكلما وقفت السلعة زاد والبايع يعرف أن هؤلاء ما لهم نظر في السرعة وإنما نجشه فما يبيع عليهم ينتظر حتى يكون السوم يقف على أجنبي على غير هؤلاء هذا إذا كان بمواطعة من البائع وهو محرم عرام على البايع وعلى الناجش احيانا يكون البائع تقي رجل صالح ما يريد النجش لكن جاره الفاسق مثلا يعلم انه سيبيع اليوم فيدخل السوق يقول اروح افزع لفلان ازيد في السلعة حدشا نجر نفعله فاذا رد المشتري السلعة قد يقول البائع لا علم لي في النجش نقول وان لم يكن لك علم سواء علمت او لم تعلم ما دام ان اهل الصنف قالوا هذه السلعه لا تساوي هذا المبلغ والمبلغ هذا زائد في زيادة الثلث لاكثر فنقول انت يا المشتري حينئذ ان شئت رد السلعه وخذ ثمنك وإن شئت اقبل السلعه بقيمتها انت بالخيار فمن اشترى السلعه بنجش فهو بالخيار سواء كان النجش بمواطاه من البائع او بغير مواطاه لانه كما عرفنا قد يكون بمواطاه البائع يطلب ممن يثق به ان يحضر بيع سلعته ليزيد فيها وهذا بمواطعه الثاني لم يكن بمواطعه ولا يريد البائع هذا لكن القريب او الجار اراد ان يفزع من تلقاء نفسه بنغز من الشيطان فيظن انه بهذا يساعده وهو في الحقيقه يغشه ويدخل عليه المال الحرام ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا كاذبا فاشتراها المشتري لذلك فالبيع صحيح وله الخيار لما ذكرناه مثل النج وإن لم يكن نج إذا كذب صاحب السلعة مثلا أنت تأتي لتشتري هذه السلعة فتقول له بكم هذه السلعة قال لك بعشرين تقول العشرون كثيرة يقول لا انا طلبت مني تسعة عشر ونصف فما بعت فالصادق الذي يريد الشراء وتعود على الصدق يظن ان هذا البائع صادق انها طلبت منه بتسعة عشر ونصف ما بقي زيادة على الناس الا نصف ريال بسيط يقول طيب إذن أخذها بعشرة بعشرين فيأخذها بعشرين ثم يدرج قليلا فيجدها تباع مثلا بعشرة أو باثني عشر أو بثلاثة عشر فينظر في هذه وهذه يجدهما ما ففي هذه الحال يكون هو بالخيار إن شاء رد السلعة على ذاك الكاذب الذي قال أعطيت فيها تسعة عشر ونصف وهو لم يعطى وإنما يريد يغرر بالمشتري كأن هذا السعر متفق عليه وليس فيه زيادة ما دام أنها سيمه تسعة عشر ونصف فكون المشتري مثلا يزيد نصف ريال هذا شيء بسيط فإذا به قد كذب فإذا كذب في السلة فهذا مثل النجش وإن لم يكن نجشا فالمشتري بالخيار إذا درج قليلا ووجد السلعة بأرخص من حقه أن يرجع على الأول ويقول له أنت كاذب وكذبت علي بكذا خذ سلعتك واعطني قيمتي ويرجع إلى صاحبه الآخر ويشتري منه السلعة بأقل والحكم الشرعي يساعده فصل وتلقي الركبان أن يخرج, الرجل ان يخرج الرجل من المصر يتلقي الجلب قبل دخوله فيشتريه فيحرم للخضر ولانه يخدعهم ويغبنهم فاشبه النجش والشراء صحيح وعنه انه باطل للنهي والمذهب الاول وتلقي الركبان ان يخرج الرجل من المصر مثلا معروف مكان السوق واذا وصلت السلعة إلى السوق حضر أهل السوق وتزايدوا فيها واشتروها بقيمتها المعتادة إن الرجل داخل السوق لو فيها رخص ما تركه الآخرون زادوا فيها لكن هذا الرجل يخرج خارج. فإذا السلعة مثلاً اللي يعرف أنها تساوي في السوق بمئة يأتيه ويقول أشتريها منك بعشرين. فيتوقع هذا أنها هذه القيمة قريبة من الصواب، فيقول لا زد، فيزيده عشرة خمسة عشرة هكذا، ثم يبيعها عليه بخمسين بينما هي في السوق تساوي مئة. لكن البائع لما رأى السومة نازل كثير ظن أن هذا هو السعر المعتاد وظن أن بيعه بخمسين فيه غنيمة له وربح ويخشى أن يفوت هذا السائم مثلا فما تحصل له هذه القيمة فيبيع بخمسين بينما هي تساوي في السوق بمئة فيحرم على هذا الرجل الذي خرج للتلقي. ثم إن هذا البايع الذي باع قبل أن يصل السوق ثم وصل السوق فوجد السلعة بأكثر من حقه أن يرد البيعة ويأخذ سلعته ويرد الثمن على المشتري والشراء صحيح وللبايع الخيار إن رأى أن فيها نقش كثير فمن حقه أن يرد السلعة يردها ويدفع يرد الثمن الذي أخذه ويأخذ سلعته ويبيعها في السوق من جديد ومن حقه أن يعتبر البيع ويرضى به وإن كان فيه نقص فهو بالخيار القول الآخر الرواية الأخرى أن البيع باطل مثل المتقدم مثل النجش أن البيع باطل ويلزم اعاده السلعة على صاحبها وإعادة الثمن إلى صاحبه والمذهب الأول لأنه ما دام أنه جعل للجالب الخيار فدل على أن البيع صحيح لأن الخيار لا يكون في بيع فاسد نعم. لما روى أبوه ليلة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا اتى السوق فهو بالخيار